I nice. nice. لازم نعمل تحليل لازم كويس عشان نشوف فيش حمى ولا ولا حاجه part of the اونستم هما ایت خدا با داده دی باجانه کن بعد اجواه ویتر امد آل вр Menghl at توان مجددی بنه ب گذان تحمیدیم ایت nainhosم athletes هم buticaی دیorenzen دی دیمصوری، زبا حسرت با دراین باشدنرersteden از اعلی از دیورید امد آل رایدت هر لا بشدنه σی مونه بھڭه ایknowیی او را باشدنان افتر بش دیوری دیروض شدمار از تقاتیم از اheit با تقاتیم اع دیورید ضرادی ورد إلي سموه، إلي سموه سبائك فنادق بوليس، سموه على نتائج خاص على الصورة كذا شيء كذي؟ في ما غير طب لما تيجي تبص على الصورة مثلاً كذا شيء كذا؟ شيء كذا؟ فتحة تانسر. بوص على الصورة اللي هناك خاص. ده بين بيحصل سيتس لوج الصوره اللي تحت اللي انت فاكر دي فاكرها كده الشغل على السايب ده لينك طابو بادج الكتروني حضرتك بتلاقي عن الكلام ده ممكن ياخد سهم الولاده ده روكي بيت البوابه دي تماما بوابه دي واللي بيعالج المشكله دي من المشكلة اللي تعانيه وقامنا بجردان سلامة عشاني بأي شاكي من الصواق اللي بأي شاكي لما البعرة بتبتل لما بتبتل دي والزرور دي ضلقت ديها على السجر السجر بسعاليها ببطل الهوطل بور زي ما تشاهد تيها ونفكشن وكاعد تريد لهم وطيبا فيكستريني بمسا بحينة زي ما تبتل الاسماء الوادي واني خد البطرة ها على الولاد باید ما تصحى تصحى ايه ده جد يا جماعه واضحه جدا اه كرنك ليه اه ما تصحى ربنا واضحه فشل عايز الحدود يا ابني عايز كده اه ادوس المشروع اللي شايف كده اللي <تصفيق> هو <عملي. أرضها> <تصفيق> مش يعني وضح. حصة ده حلسة عن نوزس ده, ده حلق بوزط هفكي حلق ميت محمد اللي يا عم هادو من بره بس <تكلم> فكرة كلهم وطحينوا ربهم تكنوا كده اكرامك كان كتابش واحد واحد إثنين ثلاثة الآن يعني أنا الآن في وضع السلب السلب. يعني في حالة اللي هو المقياس. والثاني ناسس يستمر الأول مثلاً هو ده مشكلة هو هو على سلوب أنا على وجهة على وأنا سوداوي دكتور، وعلى كتير من الضعاف والمشتتات اللي صاروا، اللي تونا مرة بعد ولادة نفس الولد الأول، وحصل أول في المكسيك في بعد كان، كان سامي ساعات ساعات بس برای و يبقى لما بتشد الاتجاه الشكل ده فلو احيانا بتكي طموشا تبني طموشا تبني ستنسا كاملين لانا بتنكساش اتفاع عوالين جيدا تبني اتبعت اتبعت احيانا بتكي طموشا نبني بمص الليل دي مرمه دي مرمه دي مرمه دي كده طويلة فقط طبعا كده يعني انا تبطع انا بحروا اخراق ومرا ما بتقول يعني ما يوزي لابش حيكا حيحوش يطرس اللي بيقصر يقصر من يطير الضرب على مكانك ستاعي يطرس وهم يقصرهم مكين كجميش شكل لابك ستاعي لابك ستاعي ستاع. خلال الجدوة شوية خلال الجدوة شكل شكل شكل دونه ومشي عايز اطلب افضل طاقه كل حاجة. اید این با اوموه دیدیستان با روی احیابه احیابه ا pistolه می رو نمجی موک chegمگیer بیردا نم czego odعبای مقودی Makل ما لما بيعمل في حاجه لما بتطلع برجعش مفيش كانت والزينة <سؤال> هي من جلها نور وبالتالي تزوج عندها تزوج عنده. برادر. في انا دلوقتي بقدر اروح بس انا جايش انرجع في سكس سيكوليشن قلت لي انا <تصفيق> رباطه كنا بالزيب بالزيب من الدور ده نروحوا <تصفيق> <تصفيق> ومن ثم لا ترجعش منها ومن ثم يستطيع صفة المزيدة في جانب أنا عايلي شابة وعايلي وبعد ربطاق سيتون وهن أنا أنا أقوم بمضاق بجانب النيين مايش أدونه يا بنا من اللي السكر عربوا خالص يا اخويا العربيه قال تسيبني بس هيكسب دول لا خالص حطاق دول انا هخلي الجعان جاي مكاننا كده لو وصلت که أحيانا.. أحيانا.. بالبارة الوطنية.. بالبارة الوطنية.. كنت من عطا ورد المجل.. يبقى سأفهم بوطن كوكيدة سأخصوها أولاك.. أبيان من بلدك.. من بلدك حصل حصل أصل لكوكيمة الآخر.. أصل من البارة.. البارة فيها تعرف حقاً من عداء عداء عداء.. وإنه وقت فيها كيفين هو ده ده رئيسه هو هو اللي كنا لو صار نجرع ولم يكن احيانا انا خريج من اوروبا وصار عبیدا اون ده <تصفيق> اللي هده بقى جباك و اللي عمر ده لما أشوف نعم انت كن ده ده <تصفيق> <تصفيق> حاجه في الكهرباء من امريكا بره انت تتو سنتي انت تتو سنتي ممكن ده لازم ما الгода فصلت خلاص سيب لي هو يا ريت يا ابو بس شيب دي هو بس في لا بص على بدايه المترس البروتين ده المساحه الواسعه ده كده فيها درجه الطاقه راين بارين على ما انا مش لاقي حاجه Shut شعب الله، أم حلوة شكرا. طال عمرك رامي استخدم كودك اللي قال لك فوطة فوطة منا، وعند سوبي تحول من الأرض وبحنا من التعب لفوزها لفوز الملاك الصالح. و اون سایه انا كده هصور انا هصور كده ما فيش والله والله ده ده انت هات لي كده هات لي كده سايت شكل كده على شكل كده يجوا تصاوا على التنسل لازم لازم تصاوا كده يعني في موضوع العلوم في كل يوم في كل كوره في دروس الاحصاءات اشيكوا من اللي بنذاكر فيه طبعا الموضوع ده عشان كل بس بترننسس لازم اعرف له دخول على السيس ارجع تاني ده اسمه واضح وانا مسؤول على حيوانات في هو ما بيعرفش يعمل حاجه يا جماعه بترننسس اهو عامل رقم ممتاز للبروسيس على نفسنا على حاجه على açık Welcome. Oh. حالا برتون وفيه ديك اكس شهيب اكس شهيب نازل واحد بزاق بعمل كده كله معه اعنى كانها عافية يشفت يشفت يشفت يشفت عطا مجيب في شعور بالضغط عمنا كل يوم تمام في سبعه جري بالزبط خير خير ايش هذا خمول هذا خمول ده مره وماء ترجع لها انت شيء مش شفتوا عشان تنزل لا طبعا في طبقه ما طب قبل الفكسيشن كنت حاجه ما بحط فيكسيشن على الابر دكتور بعد ما Someone. Hello? Hello. I'll عايزة تأفيص صاحبي، أوزم أش حاجة. المشكلة عنده الفكرة في الغناء، كده قاية صعب بيعمل. وبنوم عشة اللي بس، حلو. بس صعب ماش. ليش تبص تقوله؟ لا بس نجيبه شهر برنامك تاني الوقت محمد عشرة في هو بمسحكة بكسرعة ما ربي على بكة دين دين ما ربي تدين والله كرانك. البرشه بتاع التيرش ده الحاجات السودا الكبيره اللي في الكرانك الكرانك ده قال في الكرانك دي كوبين 4 <عرفة> اه <متصفيق> ده فاضل <فعلا>. <تصفيق> <متصفيق> ده ايه وات خالص ده هو محتاجه او مش ده لما بناخد كوبين معناه ان البلاسينتا الكرام بحشاك عملك وكيفت زي تحسنين أبوها وكيفتها فارض ده معناه ايه ده معناه ده في الأسفلنا دي خلشي ده معناه جسه في الأسفلنا حصلاتي خلشي وازالت عمضون الهدوح يعني العالم الكرام الذي ديه هو نوص في الأسفلنا مبره وما رشدناه ان داخله دوه فقال بالآن فقال انا ده كده اريد اصبع مغسول او احط عليه دوفيكا طب انا شايف انت هتعمل ازاي لانها مقطوعه من الخلف العلوي كنت بقول انا احط دوفيكا ماشي ده شايف انا اقول دوفيكا سيتو ميني لا تمشي. في نت هام بسرعة على بسرعه على بسرعه الدرس بس انا بقول الحته ما بس دلوقتي من 200 جرام بص ده ده خلاص لما خلاص كده اللي حصل دخل هو حصل له لا على عالب جدا وداخل الحفر خفيف انت تدخل ايدك كوره مكملتش رجله ما ريجل بيجل بيجل طلع انا قلت سنه انا كنت هو قلت ايه ده هو اللي هو سالني انه مش السؤال I think I'm going to talk to you once in a while. فاكسيشن اما تدو عليها انا ديها بدران مش انت صحاب عاصل مغزر مش مسعب مش انت مسعب او يا عمو اللبس صغر او او اللبس صغر بروحوا سوتای اینم برنامج غیر غیر برنامه الري ده الري نو هو بيجي تحت قوي فيجي الحيواني انشن مش عارف ياكل ايه المايه بتتحرس فيه بيموت من الالم و من السرعه نو هو لازم بريك من أهل يبقى يظبط بحيث البصاق بيسمع حلو في الحركه في دخل الضربه عشان هو ده فيشن هو القدر دخل ده ولا دخل معدل من كنترول سبقه ولا يا عاد انت انك خوده خوده برای انجام دستیاری بهتری است. خلاص، اولان بعد من و خیلی لا ده ال 75 بس من الثاني لا بید کنید شوفنا شو في الولاية فتحوه شافلوه فتحوه ولا حصل وده الترقية يبدأوا يقفلوا وعمل غزمه دوت ها هلا مش هلا هلا مش مش هلا هلا مش هلا هلا مش هلا هلا فضمت قفل كده هي ركعتين التعمل غزبتكتب بصودتين وفتح والقناة يخلعوا تماما <تصفيق> ايوه كده الوالي اقتراض عميوس ليه كده <مم> الكاسيب بتاع الهوه دست وكده الشيب بتاع هو خرص هو القفل ومداشت انترهان نيك ساقن واخر جانا هو الأسف في حاجة على أنت فتحناك عمد لدي أصدق فالتقل ده هو ساعة عدد بتاع كامير ام شبك في المرشدين يا شو في لاب معاه هارد بعمليا نوحي كتيرا مليا نوز أفضي اصدقاء يا عمد بس با گذم برسیم تاصل، گذم. هیچوقت ما آزاد نخی از هر چی برسیم. هیچ سال مشکل نیست، فقط موزی برسیم. مشکل نیست. و به هر شهری که میخوایم برویم. میتونی برسیم. میشوفن میشوفن که چطور کاش میان به بسیم. میتونی عارفه نیستم خاطر خبر نیست لا معنى ده بس انا انا كان عندي رقم خالص انما انا لما كنت عندي في نص ده هنا طب عندك اللي هو اللي هو ضاع الضغط كده هنا ضاع الضغط في النص الرئيسي في الترانزيشن الرئيسي طب على حسب الشغل انت شايف ايه اللي شغال كويس بالنسبه لك انت شايف ايه fermato عشان جوزي البالداء في كده خلي بدل داشتشد وبعد 12 أو 14 سنة لا هو أعزباد دعمت ولا أياه بش سعب لسا في كونتبقش كنت دخل ده يريسك طبيعي لا هو, لن لن بدخل. طبيعي. هو ممكن من عجلي بس تتدخلش بس خالص ولا بحاجتش bisardo von سنسشن. چارا پرماندیم. خوبه. تو میدیم از چه دوست داریم؟ دوست داریم. دوست داریم. چه داریم؟ بسیار مخالی. چه دوست داریم؟ همینطور. چه میخوایست؟ سه لو میذارم. میذارم. دوست نمیتونم حسب حال. یعنی اونها شوکه و هیچی و لیستم هیچ لیحه و ما هو تمام وصلنا فجاينا ها مين هو جاينا 3 حتى واشن سير عشان الباصه الحيوان عن عشره ده صعب ان انت لها حاجه شرط ان انت موجود في المرض الطرف الخاص المرض كتير قوي ترون في اصحاب الصداقه I think I'm going الصواب على الصح ماشي وقت شنوات الكوندري دوري انيت ولا انيت حتى كم من ده ده ده ده نقطه من البرشا حاجه فاضل وفي لسه ماتش مؤجل لا غير غير نقطه للريال وماتش مع باشنو الريال صح شنو لا لسه بعيد انا باشنو توصل نن لا ولا غير لا اقرب بس دائما بس كل سنه كانت موسم مش عشان فيزيكال كان قال نقطه ما بتدلعش مش عشان انت بس عشان تاخد بكره اشتريت الكتب دي عندنا شمالش اشتريت الكتب دي تقريبا ده اصلا حاجه صعب فكره ان الله عزت ده في دوامس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 بصوا واحد هنا اسمه بونيراي اكسيدر على حته المصنع اسمه ايه اكسيدر سيفتي بورد تايمز فورس ماكسيد اكسيدر طب هو رايت ال هو الاكسيدر هو بجيتنس سيستم اكسيدر اكسيدر عامه لوال كريستالانس في الفيو ست فراری. خدا کردم. اولین سالیش این است که من دوباره با من سعی کنم. من سعی میکنم این فاصله. بعد سعی میکنم این فاصله سوخته بگیرم. لايش نص ولا فيش يعني هنا أنا أكتب الموديدي الموديدي وفصل ال ال الوليد في الماء نفسه في <تصفيق> الماء <تصفيق> نفسه بود وما أنت إيه جاسس لعشان يعني جاسس لعشان أخذ الباطلو بس بس ما انا كنت عاملها على نظام التشغيل في دي ماشيه ما بين الدوتاس وما بين ده بس تظهر ايوه سهل هو بتسيبوا سهلة طيب بس هو ايه اسمه شادرشن قد معاه سيرجن لحاجة قد معاه سيرجن لازم دايما <تصال> <تصال> بس هو انا فيش بسیار خوب است.